الحمد ل وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله المصحف والتابعين له ب ا ل س ي ن ا ل يوم الدين اما ب ع ف إ ن ر س و ل صلى الله عليه وسلم المهاجر من مكه ا ل م د ي ن ة ا ع ا ى بين المهاجرين والاسود فكان اسمه الرجل من المهاجرين والرجل من ا ل أ ن ص ا ر فيقول لهما أ ن ت م ا أ خ و ا ن أ خ و ة ح ق ي ق ي ة ك أ ن ه م ا أ خ و ا ن للنسب حتى ظ ل ف ت ر ة يتوافقان ثم بعد ذلك أ م ر الله بالميراث لاهله وظلت أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن بينهما فظل أ ص ح ا ب الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر بينهما ا ل أ خ و ة و ا ل م و د ة وكان الواحد منهم يلقى أ خ ا ه الذي اخى بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه فلا ي ل ا د ي ه ب أ خ ي ه و إ ن م ا يقول له يا أ ن ا ل أ ن ه أ ق ر ب إ ل ي ه من نفسه وممن آ ع ط ى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم ممن آ ع ط ى بينهما أ ب و الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله عنهما فكانا رضي الله عنهما أ خ و ي ن ك أ ن ه م ا بل هما أ ش د من الشقيقين وكان سلمان يزور أ خ ا ه دائما ويتعاهده وكان أ ب و الدرداء رضي الله عنه رسولا ً زاهدا ً عابدا ً متقشفا ً لا يعلم ان ا ل ع ب ا د ة والتلاوه والصيام والقيام بالله رب العالمين حتى دخل م ر ة سلمان فوجد أبو وجد ام ة الدرداء في ثياب من ثياب ا ل م ه ن ة يعني تلبس ث ي ا ب ا ليست كثياب ص ا ح ب ة الزوج ف إ ن ا ل م ر أ ة ا ل م ت ز و ج ة تتزين لزوجها وتتحلى له بغير ا ل م ر أ ة ا ل أ ي ج يعني التي لم تتزوج أ و فقدت زوجها ف إ ن ه ا لا ت ح ت م بظاهرها كثيرا أ ب و الدرداء و أ م الدرداء في بيتهما وجاء سلمان فوجد أ م الدرداء ك أ ن ه ا غير ذات زوج فقال ما هذا يا أ م الدرداء فقالت أ خ و ك أ ب و الدرداء ليس له فينا إ ر ب ح يعني لا يحتاج إ ل ي ن ا ولا ينظر إ ل ى النساء ولا يقترب مني ف ع ل ى م اتزين أ فقال ح س ن ثم دخل وداء ابو الدرداء فجلس وداءت أ ب و الدرداء بطعام للضيف فحطى وضعف فجلس سلمان فقال انزل فقل قال اني صائم قال لن أ ط ع م حتى تطعم وكان صائما صيام تطوع وصائم للتطوع له أ ن يطعم إذا الضيب نزل به فنزل ف أ ك ل ث م جلس مع ه وراد أ أ ن يبيت عند هم ف ن ا معه فما ان مرقلين من الوقت ح ت ى ق م قام أ ب و ا ل د ر د ا ء ي ص ل ف فقال له سلمان نم ف ن ا م قليلا ثم قام فقال ل م وماذا لك ذ ا ر ك حتى كان السعر فقال ا ل آ ن فقم فقام فصليا لله عز وجل ما شاء الله ثم ذهبا فصليا الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سلمان قولته ا ل ش ه ي ر ة ل أ خ ي ه أ ب ي الدرداء إ ن لنفسك عليك حقا و إ ن لزوجك أ و قال ل أ ه ل ك عليك وانني الي زورك يعني لضيفك عليك